أبتدي هذا الدرس ونسأل الله عز وجل التوفيق والمعونة والسداد في نبتدي هذا الدرس في الباب الثامن من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله وعنوانه هذا الباب الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان اقرأ بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان قال المصنف رحمه الله هذا الباب يضطرُّ إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعةٌ وما ليس ببدعة فإن كثيرًا من الناس عدُّوا أكثر المصالح المرسلة بدعًا ونسبوها إلى الصحابة والتابعين وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات وقوم جعلوا البدع تنقسم بأقسام أحكام الشريعة فقالوا إن منها ما هو واجب ومندوب وعدوا من الواجب كتب المصحف وغيره ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضان في على قارئ واحد وأيضًا فإن المصالح المرسلة يرجع, المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصلٌ معين فليس له على هذا شاهد شرعيٌ على الخصوص ولا كونه مناسبًا بحيث إذا عُرِض على العقود تلقته بالقبول وهذا بعينه موجودٌ في البدع المستحسنة فإنها راجعةٌ إلى أمورٍ في الدين مصلحية في زعم واضعيها في الشرع على الخصوص وإذا ثبت هذا فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقا فاعتبار البدع المستحسنة حق لأنهما يجريان من واد واحد وإن لم يكن اعتبار البدع حقا لم يصح اعتبار المصالح المرسلة نعم بارك الله البدع كما سبق في تعريفها هي ما يخترحه الناس في الدين وما يحدثونه من أفكار تصورات تصر... وعبادات وتصرفات في الدين وينسبونها إلى الشرع وهي ليست من الشرع وكما عرفها الإمام الشاطبي في أول الكتاب قال البدعة هي طريقة في الدين مخترعة ما يخترعه الناس ثم ينسبونه إلى الشرع أو يظنون أن... أنه يحقق مصالحهم والواجب على المكلفين كما بين المصنفون وكما بين علماء المسلمين في كل باب من أبواب العلم في أبواب الاعتقاد في أبواب العبادات في أبواب المعاملات أن الواجب على الإنسان الان biếtرون الى الشريعة ومعنى الاحتكام الى الشريعة كما هو معلوم الان الى نصوص الكتاب والسنة ويترتب على ذلك الالتزام بمختار النص الشرعي وتوقير أحكام الله عز وجل والتصديق بها حقا والإيمان بها واستيقان أنها هي الحكمة والعدل وأنها تحقق مصالح الناس في الدنيا والآخرة ومن هنا لم يجعل الله عز وجل للإنسان للمسلم خيرة في ما أنزله الله عز وجل من أحكام وهذا من فضل الله على عباده حيث ألزمهم الزاما قطعيا أن يتبعوا ما شرع لهم من أحكام في الاعتقادات في العبادات في المعاملات في كل مجالات الحياة وأصل هذا ينبني على أمر مجمع عليه وهو تقدير النص الشرعي والإيمان به والجزم بأنه يحقق المصلحة الشرعية للناس والجزم يعتقد الإنسان اعتقاداً جازماً بأن النص الشرعي قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله أنه يحقق المصلحة للناس في الدنيا والآخرة ومن هنا أطمأنّت قلوب أولياء الله بأحكامه واتبعوها والتزموها وما من مجتمع يطبقها تطبيقاً صحيحاً إلا سعده فهذا مقتضى الإيمان بحكم الله مقتضى الإيمان بنصوص الكتاب وبنصوص السنة ولكن الناس أو كثيراً من الخلق يحدثون لأنفسهم تصورات وأفكار يخالفون بها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويظنون عند أنفسهم أنهم يحققون بها المصلحة والعدل ولذلك بيّن علماء الإسلام أنه ما من أمة كفرت وابتعدت عن الحق إلا ظنّت أنها تحقق العدل الذي ترتضيه ولذلك المفكرون والعلماء في كل أمة كل منهم يرون أنهم يحققون العدل لانفسهم ويحكمون به ويحفظونه يحرصون عليه لكن هذا العدل إنما هو من المصالح التي يفكر الناس فيها ومن هنا فإن المصنف وضع هذا الباب وهو الكلام على المصالح المرسلة وسيبين هنا أن المصالح هي ما يظنه الناس من النفع مصلحة في أصل اللغة معناها المنفعة ويدخل فيها معنى الصلاح يعني ما يصلح له ما ينفعه ما يظن أنه العدل ما يظن أنه خير له فالعقل الإنساني قد يتجه إلى أمور يظنها مصالح ثم بعدما يتجه إلى هذه الأمور قد يخطئ ويصيب وهذا مما أجمع عليه العقلاء مما أجمع عليها للأرض كافة أن العقل وهو يتجه إلى طلب ما يصلحه طلب المصلحة له أنه يخطئ ويصيب ولم يقل أحد أن عليكم السلام أن البشر فيما يطلبونهم من مصالح لانفسهم أنهم يصيبون مطلقا لم يقل أحد بذلك ولذلك أمم الكفر بما فيها من حكماء علماء ومفكرين يطلبون مصالح لأنفسهم وكذلك سائر الأمم هذه المصالح لا يجزم أحد أنهم فيها في طلب هذه المصالح أنهم يصيبون مطلقاً في كل شيء بل العقل يصيب في أشياء ويخطئ في أشياء ولذلك الجاهليات في الأرض الجاهلية قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت تصيب في أشياء كانت تطلب العدل فتصيب منه أشياء وكانت تطلب مصالح كثيرة ولا تصيب تلك المصالح فالتقع في الخرافة تارة في التحاكم من الكهان تحاكم من الطواغيت في غير الله في اتباع ما لا ينفعها في وقوع الفاحشة وانتشارها فيها في وقوع التظالم والفخر وإذا جئتهم وسألتهم قالوا نحن نطرق المصالح لأنفسنا وقس على ذلك بقية الجاهليات في الأرض فإذا ينبغي الإنسان أن يتصور ويتأمل أن العقل وهو يتجه إلى المصالح فإنه ليس بالضلورة أن يدركها ولذلك من رحمة الله بالمكلفين أن أرسل لهم الرسل عليه الصلاة والسلام ليحددوا لهم الطريق الصحيح فما جاء عن الله فلا ريب أنه الحق والعدل وأنه يحقق المصالح في الدنيا والآخرة وهذا مقتضى ما جاءت به النصوص الشرعية ومن هنا ذكر أهل العلم أن الرسل والرسالات السماوية ضرورة لحياة الإنسان ضرورة قصوى وأنه إذا ابتعد عن ما جاء من عند الله لأنه لا بد أن يتخبط والدليل على ذلك ما تصنعه الجاهديات في الأرض في العقائط في العبادات في في الأخلاق حتى أنها تستبيح أقبح المحرمات وتقع في أقبح أنواع الخرافة ويستعبد الناس بعضهم بعضا وهم بزعمهم إذا سألتهم ماذا تصنعون؟ قالوا نطلب العدل ونطلب المصلحة ومن هنا أخذ العلماء دليل واضح على أن العقل وحده لا يمكن ولا يستطيع أن يدرك جميع المصالح فلابد من رجوعه إلى وحي السماء وحي السماء يتمثل فيما جاء به الأنبياء في كل عصر فعلى كل أمة في كل عصر عند نبيها أن تتبع ما جاء به من وحي السماء لأنه يحقق لها المصالح الدنيوية والأخروية فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام النبي الخاتم محمد بن عبد الله وجب على البشرية أن ترجع إلى ما جاء به من عند الله فيحقق لها مصالح الدنيوية والأخروية على هذا الأساس فإن ما أحدثه الناس بعقولهم أفكارهم وتصوراتهم من الملل الأفكار من البدع وهي لا حصر لها في العالم لا حصر لها لا يمكن أن تحصر لو جمعت الباحثين والمحققين فقل تحصرها ما استطاعوا ففي بعض البلاد مثلا أكثر من أربعمائة نحلة كما هو في الهند وفي بعض البلاد في لبنان أكثر من مائة نحلة وفي بعض البلاد مثلا في, في الغرب نحل شتى وطرائق شتى ومذاهب شتى وأفكار شتى فالناس يصنعون مبادئهم يصنعون أفكارهم كما يصنعون أزياءهم ويغيرونها كما يغيرون أزياءهم وتارة يستطرون ببعض المبادئ الصحيحة وتارة يتخلعون وتارة يكونون في العراء طبيعة البشر إذا تركوا الأنبياء عليه جاءوا بالعجائب هذه هذا التصور العام إذا أدركه الإنسان يعلم قطعا أن العقل وحده لا يمكن أن يدرك المصلحة التي تصح بها حياته في الدنيا وتصح به مصالحه في الآخرة ما الذي يقابل هذا؟ يقابل هذا إذا آمن حق الإيمان أنه يجزم بأن ما جاءه من وحي السماء هو الذي يحقق له المصالح الدنيوية والأخروية فكل نص ثبت عن الشارع في الكتاب والسنة فهو يحقق المصلحة عن المذكورة في ذلك النص تحريم الزناء يحقق مصلحة عظيمة وحفظ الأعراف تحريم السرقة يحقق مصلحة عظيمة وحفظ الأموال تحريم القتل يحقق مصلحة عظيمة وحفظ الأنفس والأطراف والاعتداء على الأطراف وهكذا في كل مصلحة من المصالح التي حققها الشارع من خلال النصوص الشرعية تحقيق العبودية لله وتوحيد الله وإفراده بالعبادة يحقق قرامة الإنسان حتى لا يعبد غيرهم من البشر لا يعبد الأحجار لا يعبد التواغيط لا يعبد أحدا من دون الله الصلاة تحقق التوحيد تحقق مصلحة عظيمة ويتحقق العبادة والتوحيد وأنه لا يضع جبهته ولا يخضع إلا لله ولا يسأل ولا يدعو إلا الله وهكذا تضمنت هذه النصوص مصالح عظيمة رحمة بالمكلفين ولذلك قال الله عز وجل وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ هذه الرحمة هي تلك المصالح التي تضمنت في داخل النصوص الشرعية وبها تتحقق المصالح الدنيوية والأخروية ومن هنا أخذ العلماء قاعدة أن كل ما يتصوره الإنسان الناس يتفاوتون في إدراك المصالح كل ما يتصوره الإنسان من مصلحة ينبغي أن ينظر في النص الشرعي فإن وافقها النص الشرعي فليعمل بها وإن خالفها النص الشرعي فليعلم أنها مفسدة وليست بمصلحة الذين أحيوا البدع ونشروها سواء في التصورات التي عند الأمم الأخرى أو في التصورات التي في هذه الأمة لم يدركوا هذه الحقيقة بل جاء كثير من, من أهل البدع فأراد أن يستعمل عمل العلماء بالمصالح مرسلة والمصالح مرسلة كما سيأتي عندنا في هذا الدرس أن ما شهد لها النص ما شهدت لها جملة نصوص شرحية ما شهدت لها الشريعة ما شهدت لها الشريعة وسيئة المصنف يذكر أمثلة لهذا فهم جاءوا فأرادوا أن يدخلون من باب المصالح ليثبتوا ما عندهم من البدع بدعوة أن البدع تحقق مثل المصالح أنها لا يشترط لها دليل أنها لا يشترط أن تبنى على دليل ولا يشترط أن تبنى على أصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز الإنسان أن يبني تصرف من تصرفاته إلا على أصل شرعي إلا على دليل شرعي ولذلك العالم الذي لو تحققت له الشروط الشرعية في النظر والاجتهاد لا يجوز أن يقول ولا يقول إلا بمن بنى على دليل شرعي من بنى على اصل شرعي من بنى على اصل شرعي والبدأ ليست مبني على أصل شرعي كانت لا تشابه المصالح التي عمل بها العلماء لأن المصالح التي عمل بها علماء السنة هذه المصالح مبنية على أدلة شرعية مبنية على أدلة شرعية كما سيأتي والبدأ عن محدثات ليست مبنية على أدلة شرعية شرعية كما سبق بيانه في دروس سابقة أي نعم وأيضاً فإن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقاً عليه بل قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال فذهب القاضي وطائفةٌ من الأصوليين إلى رده وأن المعنى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل وذهب مالك إلى اعتبار ذلك وبنى الأحكام عليه على الإطلاق وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصلٍ صحيح لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة هذا ما حكى الإمام الجويني وذهب الغزالي إلى أن المناسبة إن وقع في رتبة التحسين والتزيين ما لم يعتبر حتى يشهد له أصلٌ معين وإن وقع في رتبة الضروري فميله إلى قبوله لكن بشرط قال ولا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد واختلف قوله في الرتبة المتوسطة وهي رتبة الحاجي فرده في المستصفى وهو آخر قوليه وقبله في شفاء الغليل كما قبل ما قبله أي نعم هذا البحث عند الإمام الشاطبي يريد أن يذكر مذاهب العلماء في العمل المصالح الآن الاجتهاد الشرعي عند العلماء أن يجتهد العالم في معرفة مقصود الشرع ما هو مقصود الشرع حتى يعمل به فأنت مثلا تعرف أن مقصود الشرع حفظ المال ولذلك أمر الله عز وجل بالأمانة وأمر الله عز وجل بالتقوى وعاقب من اعتداء على أموال الناس بما يناسب جريمته فإن كان سارقا تبثت عليه السارقة بالقطع والمصلحة من ذلك هو حفظ أموال الناس لكن هذا في نص... نص شرعي ولا ما في نص شرعي في نصوص شرعية والسارق والسارقة بقطعوا أيديهم بقي تضمين المال هل يضمن المال ولا ما يضمن المال يأتي لكم بأمثلة الآن يتضح لكم بالمثال متى, يكون متى تكون المسألة فيها نص ومتى يكون فيها العمل بمقتضى مصلحة شهدت لها نصوص أخرى فقطع أدي السارق حفظاً للمال وحفظاً لأموال الناس هذا مبني على النص الصريح لكن تضمينه تضمين السارق الإنسان مثلاً ثبت عليه السارق سرق مثلاً خمسة ألف ريال, آلاف ريال. ثم تحققت الشروط التي يجب قطع يده بها فقطعت يده, فقطعت يده فلما بحث عن المال لم يوجد المال معه فهل يضمن هذا المال أم لا تضمين المال هذا مبني على قواعد شرعية أخرى مثل تضمين الغاصق الإنسان جاء اعتدى على قطعة أرض الإنسان أو سيارة فإنه يضمن ويرد المغصوب رد للمظالم إلى أهلها فهنا في تضمين السارق تلحق هذه المسألة بتضمين الغاصب تلحق هذه المسألة بتضمين الغاصب فالأول حكم بالنص وهو القطع القطع للسارق والثاني وهو تضمين تضمينه المال حكم لحفظ المال مبني على الدليل الشرعي مبنينا على دليل شرعي لكن ليس نصا خاصا ليس نصا خاصا في المسألة ومن هنا ذكر المصنف هذه الأقوال ولسنا هنا الآن نفصل في تحقيق هذه الأقوال بالنسبة, ل... بالنسبة إليه لكن بناء على مقصود الشاطبي هنا نذكر ما اتفق عليها للعلم في هذه المسألة وهو, الملا... وهو المناسب او وهو الذي يبتدي به طالب العلم اولا يدرس الأمور الاتفاقية هذه المسألة هنا كما تلاحظون فيها أمر مشترك في نقل الأقوال ما هو الأمر المشترك هنا؟ قال فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين اشتراط أن يكون أصل اشتراط أن يكون له أصل مصلحة هي المنفعة أو, أو, أو, أو طلب الصلاح في أمر من الأمور لاحظوا هنا الآن في الكتاب عندكم أنه لا بد أن يستند إلى أصل ما المقصود بأصل هنا؟ أصل شرعي أصل شرعي كما سبق في مقدمة الدرس أن هناك مصالح عند المكلفين في الأرض كلها تعتمد على ماذا؟ على أصل شرعي ولا على مجرد العقل فقط على مجرد التفكير العقلي على مجرد التفكير العقلي فبحسب ما في عقله من تفكير إن كان في عقله تفكير خرافة ما لا إليها وإن كان في تفكيره أنه إباحي ما لا طلب المصالح المناسبة لذلك فالمصلحة قد تخرج من عقل مجرد عقل مجرد يعني عن اتباع الأمر الشرعي الصحيح لكن لا يعني أنه خالي ليس هناك عقل في الأرض يخلو من تأثير لكن بحسب ما في ذلك العقل, ما في ذلك العقل عقل متأثر بالتفكير الشيوعي يميل إلى ماذا إلى شيوعية الأموال ويمكن يفسر أكثر الجزئيات على هذا النحو إنسان مثلا يميل إلى الخرافة عقل يميل إلى يفسر كثير من الأمور إنسان يميل إلى الإباحية فإنه يفسر الأمور أيضا من خلال ذلك الاتجاه وكذلك عقل يتجه إلى المادية إلى النظر المادي تأليه الطبيعة ونحو ذلك فإنه يتجه إلى ذلك الاتجاه فالعقل إما أن يحتكم إلى الشرع الرباني إلى شرع الله وهذا معنى قول المصنف هنا أنه إذا فكر في المصالح لا يتبع أي مصلحة وإنما يتبع المصلحة التي تعتمد على أصل وإذا سئلت على الأصل ما هو الأصل أصل شرعي, أصل شرعي لكن الدليل الشرعي قد يكون نص خاص في المسألة قد يكون نص صريح فيها مثل النص في تعليم السرقة مثل النص في تعليم الزنا وقد يكون مجموعة أدلة وقد يكون مجموعة أدلة مثل قتل النفس بالنفس قتل النفس بالنفس هذا ليه نص شرعي صحيح نص شرعي خاص يسمي العلماء نص خاص في المسألة لكن قتل مجموعة أنفس بنفس واحدة وناس أخذوا لهم مثلا إنسان فاجتمعوا عليه عشرة فقتلوه أو خمسة فقتلوه أو ثلاثة فقتلوه قتل الثلاثة هؤلاء قد لا يكون في نص خاص لكن مبني على أدلة أخرى في الشريعة مبني على أدلة أخرى في الشريعة هذا المثال للنص الخاص والمثال للأصل أو الأدلة العامة فهنا كما ترون المصنفنا لما ذكر مذاهب الاصوليين في المصلحة لاحظ أن لا بد تستند الى الى اي شيء الى اصل طيب اذا لم تستند الى اصل تستند الى اي شيء الى عقل مجرد وليس عندنا في الاسلام عقل مجرد يحكم ما في في الاسلام عقل مجرد يحكم لا عقل فلان ولا عقل فلان ولا عقل الطائفه الفلانيه ولا... ليس هناك عقل مجرد يقدم احكاما للناس فإذن المصلحة إذا اعتمدت على أصل شرعي إيش تكون تكون مصلحة شرعية يعني مصلحة شرعية مصلحة شهد لها الشرع فأعمل بها وإن كانت لا تعتمد على أصل شرعي فهي, فهي مصلحة مردودة فلاحظوا هنا يذكر قال ما لم تستند إلى أصل ثم قال أيضا أن تكون معتمدة على الأصول الثابتة ثم ذكر كلام الغزالي ثم قال حتى يشهد لها أصل معين وهذا عامة كلام أهل العلم لابد أن يشهد لها أصل معين ماذا ينبني على هذا البحث ينبني على هذا البحث إن البدع المحتثات في الدين سواء التي في داخل الأمة أو في خارجها ليست مبنية على أصل شرعي فإذن يشعك ما تكون مردودة تكون مردودة والذي يعمل بها الذي يعمل بها يعمل بشيء لم يكن له أصل شرعي يعني لم توافق عليه الشريعة فإنه يعمل حينئذ بتلك المفاهيم والأحكام الجزئية التي تحمل أفكار البشر فقد أدخل نفسه في الغرر غرر بنفسه وحينئذ لابد تحمل تصورات البشرية وما أكثرها البدع الخرافات النظرات المادية الإباحية قل ما شئت فيما يستحدثه الناس مخالفين لكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نذكر لكم بعض الأمور المشتركة في المصلحة حتى يتضح المعنى إذا وضح لنا أن الاستدلال قد يكون بنص خاص في المسألة فهذا واضح أن يكون فيها نص خاص إذا لم يكن نص خاص فيها فإنه لا يعني أنه لا يكون له حكم في الشرق. لأن ما من مسألة كما أجمع علماء المسلمين ما من مسألة تحدث للناس إلا وفي كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكم يبين موقفك أيها المسلم من هذه المسألة تقول بها أو لا تقول بها تعمل بها أو لا تعمل بها توافق عليها أو تخالفها ما من مسألة في الدنيا إلا وفي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بالقبول أو بالرفض وهذا ما أجمع عليه علماء الإسلام فهنا المسائل إما أن يبين النص الخاص فيها أنها مقبولة أو مرفوضة يعني مشروعة أو ممنوعة تدخل تحت الأحكام الخمسة إما أن تكون واجبة إما أن تكون مندوبة إما أن تكون مباحة إما تكون محرمة وإما أن تكون مكروحة إذا لم يكن نص خاص في هذه المسألة الجديدة إذا لم يكن نص خاص فإنها تدخل تحت عموم الأحكام الشرعية تحت حكومة أخوانا الأدلة تحت عموم الأدلة الشرعية ولذلك ما يتصوره الناس المصالح المسألة الجديدة الآن تأتي مسائل جديدة مثلا بطاقة الإتمان مثلا تأتي مسائل جديدة مثلا في مسائل اقتصادية كثيرة تأتي مسائل جديدة تقع للناس في السلم الحرب والتفصيلات ليس فيها نص خاص في المسألة ليس فيها نص شرعي مسألة اجتهادية مثل ما سيذكره المصنف مثل كتابة المصحف جمع المصحف الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عهدي سجن يسجن الناس فيه ثم استحدث الناس السجون لأصحاب العقوبات ما فيه نص أنك تستحدث السجن أو لا تستحدث السجن ما فيه نص شرعي فهذه ينظر العلماء فيها من حيث الأدلة العامة كذلك ما حدث الناس في الجهات الناس كانوا يقاتلون بالسيف ثم قاتلوا بالمنجنيق ثم قاتلوا بغيره أشياء جديدة للناس كيف تدخل تحت الأحكام تحت الأدلة الشرعية وما هو حكم الله فيها كل هذه الأمور قد يظن الناس أن فيها مصلحة لهم وقد يصيبون وقد يصيبون يخطئون ما الضابط في ذلك ما هو الضابط في ذلك الضابط في ذلك الدليل الشرعي ضابط في ذلك الدليل الشرعي ولذلك العلماء قسموا المصلح الى الى ثلاثه تقسام. من باب البيان من باب التبيين والايضاح مصلحه شهد الشرع لها مصلحه شهد الشرع لها بانها معتبره ويفسرون هذه الشهاده هذا المعنى بانه يوجد لهذا الاصل يشهد لها اصل في الشرع مثل ما سبق من المثال تضمين السارق قيمة المسروق وإذا أقيم عليه الحد بسبب السرقة فإنه يضمن كما ضمن الغاصب مثل حد الخمر حد الخمر فالصحابة رأوا أنه ثمانين وكان مقدر الحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن كان مقدر بحوالي أربعين فكان بعضهم إذا شرب قذف قذف الناس فوضعوا عليه حد القذف لأنه اجتمع فيه كان مظنة إذا شرب أن, يقذف أن يقع في القذف وجعلوا الحد ثمانين وجعلوا الحد ثمانين لما تأتي لجعل الحد ثمانين ما في نص صريح في جعل حد الخمر ثمانين أكثر شيء أنه مقدر بأربعين مقدر بأربعين جلدة ولا شك أنه حد وليس بتعزير حد لكن كونه يضاف إليه أربعين أربعين هذه لها دليل شرعي طبعا الدليل الشرعيون ليس نصا خاصا أنا أكرر كلمة خاص نص خاص لأنه هو الذي يوضح لكم المسائل ما فيها نص خاص لكن فيها مجموعة نصوص مجموعة النصوص ما هي التي وردت في حد القذف حد القذف ورد فيه أنه يجلد ثمانين وأن أعراض الناس محفوظة وهو إذا شرب شرب فإنه مضن للقذف فإجتهادوا الصحابة في ذلك فجعلوا الحد ثمانين النوع الثاني من المصالح مصلحة شهد الشرع لبطلانها سيذكر المصنف مثال لهذا شهد الشرع دي بطلانياه مثال هذه المصلحة وذكرها الشاطبي سنات لهذا المثال ان واليا وحاكما وطئ في نهايه رمضان وطئ في نهاري رمضان وطئ زوجته في نهايه رمضان فهذا الحكم الشرعي فيه أنه آثم وأنه ارتكب كبيرا تمها الكبائل وعليه أن يتوب إلى الله وعليه كفارة ما كفارته عتق رقبة كما ورد في الحديث الصحيح جاء عربي للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلك الأبعد قال وطئت أهلي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة فضرب الرجل رقبته فقال والله لا أجد غيرها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين قال من ذلك أخاف يعني لا يستطيع الصيام قال النبي عليه الصلاة والسلام أطعم ستين مسكين هذه مرتبة ولا ما هي مرتبه. هل يجوز تغير الترتيب فاجتهد أحد العلماء الكبار في عهده مخالفا لغيره فقد أجمع العلماء لما استفتاهم أجمع العلماء أن عليك عثق رقبة فإن لم تستطع في شهرين متتابعين فإن لم تستطع فيطعهم ستين مسكين طبعا هو يستطيع عثق رقبة لأنه عنده إماء كثيرات يستطيع فالترتيب الشرعي على هذا النحو في الحديث فجاء عالم آخر فقال لا لا نفتيه بعتق الرقبة وإنما نفتيه بصيام شهرين متتابعين حتى لا يعود لأن عطق الرقبة في حقه يعتبر تخفيف والإطعام أخف عليه ولا شيء يردعه إلا الصيام هذا الكلام إذا عرض على عقول كثير من الناس ماذا يقولون يقولون ممتاز ويستاهد ولا يؤدبه إلا هذا لكن هذه المصلحة المزينة للعقول هذه لكل واحد إذا عرضت له قد تعجبه معارضة للنص لما يمعارض النص معارض النص في مردودة ولذلك كثير من يفكر فيه الناس ينبغي أن يعرضوا على النص الشرعي هذه مصلحة في ظاهرها مصلحة أنه يؤدق حتى لا يعود إلى انتهاك حرمة رمضان لكن تغيير النص تغيير النص مفسدة عظيمة تغيير هذا النص مفسده عظيم وفي عتق الرقبة من المصالح ما لا أعلمه أنا ولا أنت مصالح كثيرة عظيمة جدا ولذلك قدم الله أو قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عتق الرقبة ثم صيام شهرين المتتابعين ثم إطعام ستين مسكينة فلا يجوز تغيير هذا الترتيب هذه مصلحة ماذا نسميها الآن شهد الشرع ببطلانها كيف عرفت أن شهد الشرع ببطلانها كيف عرفت أنها تعارض النص ولذلك أجمع العلماء القياس إذا عارض النص يكون؟, يكون مرجود في مثال ثالث أحتاج منكم إلى تركيز لكن في النهاية لا يصلح أن يكون مثالا النوع الثالث قال مصلحة لم يشهد الشرع لم يشهد لها الشرع لا بالقبول ولا بالبطلان هذه قالوها من باب التنظير والتمثيل لكن بحثوا عن أمثلة ما وجدوا أمثلة والسؤال هنا لماذا لم يجدوا أمثلة لهذا نحن عندكم مثال للمصلحة التي شهد الشرع بقبولها شهد الشرع لها مثل تضمين السارق مثل حد الشارق ثمانين مثل قتل الجماعة بالواحد إذا جماعة اجتموا على واحد فلنهم يقتلون به مثل كتابة المصحف مثل ما أحدث الناس في المسائل المستجدة كالسجون كتابة اسماء الجند والقتال بأنواع الأسلحة وأشياء كثيرة هذه كلها شهد لها الشرف هي مقبولة وإذا عملنا بها نكون عملنا بمختضاء الشريعة لأن الشريعة قبلتها وشهدت لها بالقبول إذا قيل لك فينا الأدلة الأدلة لذكرها العلماء طيب النوع الثاني شهد الشرع ببطلانه وعرفتم المثال المذكور النوع الثالث مصالح لم يشهد الشرع باعتبارها ولا ببطلانها العلماء بحثوا عن أمثلة ما وجدوا أمثلة السؤال لماذا لم يجدوا أمثلة كيف تفضل طيب جوابك لا بأس لكن تستطيع توضح الجواب أتفضل. أين هذا تكميل الجواب يعني إذا قلنا مصلحة لا يشهد الشرع لها بالقبول ولا بالبطلان يعني مسألة ما لله حكم فيها واضح النقطة يا إخوان يعني هذه المسألة ليس لله يحكم وقد أجمع العلماء أن ما في مسألة إلا لله فيها حكم انا وأنت نزعم أن هذا مصلحة إنسان آخر يزعم أن هذا مصلحة لا بد أن يكون في حكم شرعي يقول هي مصلحة حقيقية ويجيب دليل من الشرع وإلا يقول إيش هي ليست بمصلحة مفسدة ويأتي بدليل من الشرع فإذن ما في مصلحة لا يعرف هل هي مقبولة ولا مردودة لأن إذا قلنا أن هناك مسألة لا يعرف أنها مقبولة أو مردودة معنى هذا أن هناك مسألة ليس لله فيها حكم وهذا لا قائل به من علماء المسلمين لا يقول أحد أن هناك مسألة ليس لله فيها حكم بل كل مسألة لله فيها حكم جهله من جهله وعلمه من علمه فإذن النوع الثالث هذا للتنظير لمجرد التنظير وإلا الحقيقة ليس له أمثلة وعلى هذا فالمصلحة إما أن تكون مصلحة إما أن يكون لها شاهد من الشرع فهي مقبولة تقول لاذا قبلناها نقول لأن الشرع قد حكم بقبولها وبهذا المسائل الجديدة كلها اللي يفتفيها العلماء هل فيها نصوص خاصة بعضها ما فيها نصوص خاصة لكن استدلوا عليها بأدلة عامة في الشريعة فقالوا مقبولة وعندهم أدلة أو يقولون ممنوعة وعندهم أدلة فإذا المصلحة هذه إما أن يشهد لها الشرع فتكون مقبولة وإما لا يشهد الشرع بالقبول فتكون مردودة وبهذا تنقسم المصلحة عند التحقيق إلى هذين القسمين بقي السؤال وهو الكتاب موضع الدرس البدع تقع تحت أي قسم ما شهد الشرع برده البدع على التعريف الشرعي الاصطلاحي هي ما شهد الشرع برده فتدخل فين فتدخل في الثاني وإن عدها الناس مصالح وإن عدها الناس مصالح يأتي مثل الشركة القبور يقول هذا محبة الصالحين مصلحة تقدير الصالحين فنقول لا أخطأت هذا من الضلال الذي حرمه الله ورسوله من مما رده الشرع فهو مفسده لأنه يؤدي إلى صرف العبادة لغير الله واحد يقول أذهب إلى الكهان لي عندي مصلحة يدلوني على سيارتي يدلوني على سيارة اللي ضاعت يدلوني على حل لهذه المرأة ما تنجب يدلوني على كذا يبحث عن مصالح يبحث عن مصالح له يقول يا أخي هذه المصالح شهد الشرع ببطلانها لأن اتيانا الكهان من الشرك من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فأعمل بالنص وأعمل واعلم أن هذه المصلحة التي في ذهنك مصلحة مردودة محرمة وطبعا إذا قلنا مردودة إما تدخل في أبواب المعاصي وكبائر وإما أن تدخل في أبواب الشرك يأتي مثلا لأحد من العلمانيين قال الربى ضرورة ضرورة هل يحرك الاقتصاد فنقول كذبت لأن الربا محرم بالنصوص الشرعية وإجمع علماء المسلمين ومعنى أنه محرم مفسده أن تقول مصلحة لكن فين يدخل في المقبولة في المردود يدخل في المردود فهو مردود بالإجماع والحقيقة ليس بمصلحة لأنه مفسده يجمع الأموال في طائفة معينة دولة, دولة بين الأغنياء دولة ويعط المصالح المجتمع والمفاسد التي على الربع لا تعد ولا تحصل كثرة فإذا تأمل الإنسان هذا فهم أن عليه اتباع النصوص الخاصة في كل مسألة من المسائل ثم فيما استحدثه الناس في استحدثه الناس ينظر في كلام أهل العلم العارفين بالكتاب والسنة فين أدخلوا تحت المصلحة التي شاهد الشرع لها فذلك أمر مقبول وإن قالوا لم يشهد ليس هناك دليل يشهد لهذه المصلحة المزعومة عند الناس بالصحة فذلك أمر مردود هنا. اقرأ بارك الله وإذا اعتبر من الغزالي اختلاف قوله فالأقوال خمسة فإذا الراد لاعتبارها لا يبقى له في الوقائع الصحابية مستند إلا أنها بدعة مستحسنة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاجتماع لقيام رمضان نعمة البذعة هذه إذ لا يمكنهم ردها لإجماعهم عليها وكذلك القول في الاستحسان فإنه على ما قال المتقدمون راجع إلى الحكم بغير دليل والنافي له لا يعد الاستحسان سببا فلا يعتبر في الأحكام البتة فصار المصالح المرسلة إذا قيل بردها أي نعم ما ذكره عن الغزالي رحمه الله طبعا هو ذك... ذكر أنه يتبع المصالح بشرط ف الذي ذكره أهل العلم أنه يعتبر الدلالة عليها يعني إذا كانت... إذا كانت الشرع دل على قبولها فهي عنده كما هي عند غيره مصلحة معتبرة شرعا وإن كان الشرع دل على ردها فهي مصلحة مزعومة مردودة ملغية عند الغزالي وعند غيره من أهل العلم هنا. لكن عد تفسير المصلحة المرسلة عندهم إذا قالوا مرسلة يعني عن نص خاص مرسلة عن نص خاص فيها وإلا هي من حيث عموم الأدلة تدخل تحت أحكام تدل عليها الأدلة الشرعية إما بالقبول وإما بالرفض الاستحسان أيضا معنى نعام استحسان معنى عام لكن معنى الاستحسان هنا مما نكتفي بالتنبيه عليه وإلا فهو موضع تصيل لكن نكتفي بما يناسب المقام أن الاستحسان هنا وما يناسب الوقت ايضا. أنه الاستحسان ليس مقصوده الاستحسان المجرد العقلي أن الإنسان يستحسن من عنده العلماء بيّنوا هذا إذا سمعتم لفظ الاستحسان عند العلماء هنا عندما من قال به من أهل العلم يعني يستحسن في مسألة حكماً يبين حكمها من خلال ما ظهر له من الأدلة الشرعية من خلال اجتهاد شرعي من خلال اجتهاد شرعي تفصيل الاجتهاد الشرعي هذا له مقام آخر لكن لا بد أن يبنيها على اجتهاد شرعي ولذلك كل المسائل هذه التي تدل على الاجتهاد مرتبطة بالاجتهاد ترجع إلى قاعدة عند العلماء أن المجتهد والاجتهاد لا بد لهم المستند شرعي لا بد لهم المستند شرعي فإن لم يكن له مستند شرعي فهو اجتهاد باطل وليس أحد من أهل العلم معروفين ومعتبرين يعمد إلى اجتهاد بمجرد استحسان عقلي بدون دريل شرعي ما فيه فيه أحد يخطي نعم يذهب إلى قول ضعيف نعم يذهب إلى قول شاد نعم وقد يخالف إجماعا في بعض الأحيان نعم لعدم لجهله مثلا بالنص أو لتأوله فيه أو لجهله بأن في المسألة إجماع ونحو ذلك لكن أنه يعمد إلى أن يكون أصله في المسألة التي يقول فيها قال الله وقال رسوله مجرد الاستحسان الشرعي دون أن يرجع إلى الشريعة لا يحصل من عالم فإن حصل منه فإن هذا تغيير لمنهجه هذا يعتبر منهج خطير وهذا مبني على أصل عظيم مرتبط بالتوحيد على أصل عظيم وهي أن الطاع والاتباع إنما هي لله والتحاكم إنما هو للشرع ولا يجوز لأمها أن تجتمع على مجرد الاستحسان العقلي وترك الشرائع الإسلامية لا يجوز بالإجماع ولذلك أكثر المصنف في كتاب هذا من الكلام عن التشريع من دون الله وبين أن التشريع من دون الله ما معنى التشريع من دون الله هو استحسان الأمور بغير دليل شرعي استحسان الأمور بدون دليل شرعي بدون الرجوع إلى الكتاب والسنة وقال أن هذا من فعل الجاهلية أن هذا من فعل الكفار ومحرم بإجماع فإذا رأيث الاستحسان في كلام أهل العلم ليس هو الاستحسان اللي هو مجرد الهوى والتشهي مجرد الهوى والتشهي ليس هو هذا وإلا فإن الذي هو مجرد الهوى والتشهي مثل حكم ومثل حكم التشريع من دون الله من الأمور المحرمة ولذلك لا يجوز الناس أن يجتمعوا إلا على مقتضى الكتاب والسنة كما أنه لا يقع في مسائل الاجتهاد في الكتاب والسنة وليس للأمة مصدر إلا الكتاب والسنة فهو مصدر واحد ليس معه مصدر آخر وهذا هو الواجب ولذلك هذا الأصل مرتبط بمعنى الشهادتين وهو لا يطاع إلا الله ولا حكم في أمور الاعتقاد والعبادات والمعاملات إلا ما ورد في كتابه سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن أولئك يجوز الإشراك في حكمه نعم. فلما كان هذا الموضع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من جهته كان الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء حتى يتبين أن المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا صدق بحول الله والله الموفق لأنهم خلطوا بين الأمرين ووجدوا بعض كلام أهل العلم مثلا يقول أن القرآن جمع في كتاب واحد واستحدث الناس من المسائل الجديدة ما لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنحن إذن نستحدث في طرق العبادات ونستحدث في هذه الأمور التي تسمونا بدعا وهي ليست ببدع فنقول فرق العلماء بين الأمرين فرقوا بينهم المسائل التي استحدثت من المسائل المستجدة في عهد الصحابة أدخلوها تحت الأدلة الشرعية بالاجتهاد الصحيح وأما البدع الذي أحدثها الناس فسمع العلماء من البدع المحدثة المخالفة للكتاب والسنة فهذا ليس عليها دليل وفرق بين مسألة, عليها مسألة جديدة فيها حكم لله عليها دليل خاص أو عام وبين مسائل استحدثها الناس وبدع ليس عليها أدلة شرعية فرق بين الأمرين كبير نعم. فنقول المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام أحدها أن يشهد الشرع بقبوله فلا إشكال في صحته ولا خلاف في إعماله وإلا كان مناقظة للشريعة كشريعة القصاص حفظا للنفوس والأطراف وغيرها هذا يشهد الشرع بقبولي مثل ما ضرب العلماء لهذا المثال قتل الجماعة بالواحد والقتل تعزيرا مثل تجار المخدرات حيث ما تقدر تجيب نص يعني نص خاص في تجار المخدرات لكن تأتي بنص في حفظ الأمة من الفساد تأتي بنص مثلا أن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا وهذا صاحب المخدرات يقتل الناس جميعا كل من شرب من مخدرات هذه هلك والدليل واقع الذي يدمن المخدرات إنه انسان ميت في حكم الحي هو في الصورة حي لكن في الواقع وش ميت فكرا وعقلا وحركة وصحة وتعاملا وفي حكم الأموات نسأل الله السلام فهؤلاء الذين سعوا في الأرض بالفساد يسعون في الأرض بالفساد فهؤلاء لو قتل نفس واحدة أخف عليه من أن يقتل بالمخدرات مئات الأنفس ومثل قتل الجماعة بالواحد خمسة فارغة أو عشرة يجتمعون على فيقتلونه النص الخاص ورد النفس بالنفس نفس بنفس لكن إذا صارت مجموعة نفس بنفس ممكن أن تدخل في الآية لكن أيضا تدخل في عموم الأدلة بأن حفظ النفوس مأمور في الشرع لأدلة كثيرة ليس هذا المقام مقام سياقها لكن ذكر العلماء أدلة كثيرة توجب حفظ النفس وإذا لم تقتل الجماعة بالواحد ما الذي يحدث قال يريد يقتل إنسان ويخرج من القصاص ماذا يصنع يأخذ معه 2-3 فيسقط القصاص عن الجميع فهنا حفظ النفس شريعة القصاص حفظا للنفوس والأطراف حفظا للنفوس والأطراف سواء ما ورد بها النص الخاص أو ما أخذت من أدلة عامة في الشريعة هنا. والثاني ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله إذ المناسبة لا تقتضي الحكم لنفسها وإنما ذلك مذهب أهل التحسين العقلي بل إذا ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام فحينئذ نقبله فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال فإذا طيب هنا لابد من إضافة عبارة توضح المعنى قال وفهمنا من من أين فهمنا من الشرع اعتباره إذن هو النوع الأول ولا لا هو النوع الأول هو النوع الأول فهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام فحينا نقبله، نقبله لماذا؟ لأن الشرع قبله فإن المراد المصلحة عندنا شوف لاحظ مصلحة عند أهل الإسلام عند أهل الفقه ليس مقتضى ما يفكر فيه الإنسان فقط لا وإنما هو ما فهم رعايته رعايته عند من؟ شوف العبارات كلها تحتاج إلى تدقي رعايته عند من؟ قلل عند الناس؟ قلل عند الأمم؟ رعايته عند الشارع في حق الخلقي من جلب المصالح وذر المفاسد حتى يؤكد أيضاً ويوضح قال على وجه لا يستقل العقل بدركي على حال ما يجينا كل واحد يقول هذا مصلحة عندي فإننا لا نقبل لكن ننظر فيما قبله الشارع فنقبله وفيما رده الشارع فنرده فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل شهد برده كان مردوداً باتفاق المسلمين لاحظ لا هنا ما قال هل تباقل العلماء ما تقوله الآن مقتضى الإسلام هذا مقتضى الإسلام أن شيء يرده الشرع ما يجلس قبوله ما يجلس تقبله أنت أنت متبع للشرع وليست مشرع هنا. هنا ومثال ذلك ما حكى الغزالي عن بعض أكابر العلماء أنه دخل على بعض الصلاطين فساله عن الوقاع في نهار رمضان فقال عليك صيام شهرين متتابعين فلما خرج رجعه بعض الفقهاء وقال القادر على اعتاق الرقبه كيف يعدل به إلى الصوم او كيف ي... أو كيف يعدل به الى الصوم والصوم وظيفة المعسرين وهذا الملك يملك عبيدا غير محصورين فقال لهم لو قلت له عليك اعتاق اعتاق رقبه لاستحقر ذلك وأعتقى عبيدا مرارا فلا يزجره اعتاق الرقبة ويزجره صوم شهرين متتابعين فهذا لاحظ شوف ايه اكمل صلا فهذا المعنى مناسب لأن الكفارة مقصود الشرع منها الزجر والملك لا يزجره الاعتاق ويزجره الصيام لاحظ الآن اتجه ذهنه إلى أن المقصود الوحيد للكفارة والزجر. لكن تقديم العتق الشرع يتشوف للعتق ويعتاق نفس مسلمة تشعر بلدة الحرية هذا فيه عجر عظيم فهناك جملة مصالح فالمفتي هنا نظر إلى مصلحة معينة وترك المصلحة الأخرى وترك المصلحة الأخرى والشارع قد نظر وقدر المصالح كلها المصالح المجموعة هنا قال الإنسان إذا قدر على العتق يعتق وإذا عاد مرة ثانية يعتق وإذا عاد مرة ثالثة يعتق وعليه أن يتوب من الظلم الذي وقع فيه لكن فيها أساليب كثيرة لتأديبه وإذا ما صار عنده عتق يصير بعدين ماذا يصنع؟ يصوم وقد يتوب بهذا أو بهذا وفيه إنسان قد يصوم ولا يتوب يمكن لما يمكن يمكن يصوم ويرجع ويمكن أيضا تغلبه شهوته فيحتاج إلى الكفارة مثل الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهرين قال يا رسولا من ذلك أخاف يعني أخاف أن أصوم شهرين وأقع في هذه المعصية مرة أخرى فهناك جملة مصالح الإنسان بعض الأحيان ينظر للمصالح من زاوية معينة وهذه مشكلة الإنسان لضعفه الشرع ينظر لهذه المصالح الشارع الحكيم ينظر للمصالح من جميع وجوهها أما قوله هنا الصوم وظيفة المعسلين يعني الذي لا يستطيع لا يستطيع رقبه يصوم والذي لا يستطيع أن يصوم يعتق فجعل الله عز وجل هذا فرجا لأصحاب هذه الذنوب إذا وقعوا فيها فينبغي تثبيت الحكم الشرعي ولو فتح هذا الباب للناس ماذا يصنعون يأتي واحد يقول هذا الإنسان لا يردعه العثق لأنه عنده عبيد كثيرين قال ولا يردعه الصوم لأنه قوي قال طيب ما الذي يردعه قال ولا يردعه الإطعام قال ما الذي يردعه قال لا نجيب واحدة جديدة يمكن لما يمكن يمكن إذا فتح الباب للناس يمكن قال عقل يعني إذا رفع عنه الضابط الشرعي قد ينطلق بغير الضوابط ومن ثم لا يحقق المقصد الشرعي من تتبيت الأحكام. الأحكام الشرعية إينا. وهذه الفتية باطلة لأن العلماء بين قائلين قائل بالتخير وقائل بالترتيب فيقدم العتق على الصيام فتقديم الصيام بالنسبة إلى الغني لا قائل به على أنه قد, على أنه قد عن مالك عن مالك شيء يشبه هذا شيئا شيء يُشبِهُ هذا لكنه على صريح على صريح الفقه قال يحيى بن بكير حنث الرشيد في يمين فجمع العلماء فأجمعوا أن عليه عتق رقبة فسأل مالكاً فقال صيام ثلاثة أيام واتبع واتبعه على ذلك إسحاق بن إبراهيم من فقهاء قرطبة حكى بن بشكوال أن الحكمة أمير المؤمنين أرسل في الفقهاء وشاورهم في مسألة نزلت به فذكر لهم عن نفسها أنه عمد إلى إحدى كرائمه ووطئها في رمضان فأفتوا بالإطعام وإسحاق بن إبراهيم ساكت فقال له أمير المؤمنين ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه فقال له لا أقول بقولهم وأقول بالصيام نعم هذا مثل الفتوى, الفتوى الأولى يعني رجل عنده عبيد وال أو حاكم وطأ زوجته أو إحداء مائه فأفتاه هنا بأن عليه الصياب مثل الفتوى الأولى وهي فتوى طبعا باطلة نعم فقيل له أليس مذهب مالك للإطعام فقال لهم تحفظون مذهب مالك إلا إن كنتم تريدون مصانعة أمير المؤمنين قال لهم إنما أمر مالكم بالإطعام لمن له مال وأمير المؤمنين لا مال له إنما هو بيت مال المسلمين فأخذ بقوله أمير المؤمنين وشكر له عليه وهذا صحيح انتهى هذا رجل صالح يعني كونه أخذ على نفسه بالصيام هذا أمير صالح هنا أيها الإخوة في فرق بين الفتوى الاولى والفتوى الثانيه من يستطيع يبين الفرق الشاطبي قال تشبه الاولى هي تشبهها في لكن في الحقيقه لا تشبهها فرق كبير معنا الصورة واحده الصوره واحده الفتوى في الاولى افتاه بالصيام يقول حتى نذجره والثاني افتاه بالصيام فالصوره واحدة لكن في فرق هذا غير التاخير لكن في فرق بينه يا رب التاخير واعطال الصيانه الاول اعطها الصيام الاول افتاه بالصيام والثانيه افتاه بالصيام لان الصي يصرف من نعم احسنت لان هذه نظره نظره صحيحه في الفتوى يقول ما عنده مال يعني كانه قال لو اعتق رقبه فقال هذا الامير لا مال عندي ماذا سيقول له يقول له صم طبيعي سنقول له صم فهو فرض أن الأصل أنه ليس عنده مال هذا الفرض صعب على قل يملك يعني يملك ولو جارية يعتقى على قل للجارية اللي وطأها يعتقى لكن على أي حال الفرض هذا المذكور هو الذي يفرق بين الفتوى في الأولى والثانية فالأولى إنما أراد أن يحمله الصيام ليزيره فهو مخالف للنص والثاني أراد أن ينقله إلى الصيام لأن الفرض أنه ليس عنده مال ويحاسبه مثل أبي بكر أبو بكر رضي الله عنه لما توفي وجده عنده كان عندهم من بيت مال المسلمين ناق حلوب يشرم من لبنها ومواعين يشرب فيها وأظن عنده عبد وشيء قليل فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه قبل وفاته نادى أحد أبنائه وكلم عمر فقال اذهب بهذا إلى عمر لأنه استخلفه فقال اذهب بهذا إلى عمر ويرده إلى بيت من المسلمين فلما رأاه عمر رضي الله عنه قال والله لقد أتعب من بعده شيء قليل أخذه من بيت من المسلمين لنفسه اتيق به على مصالح المسلمين فلما علم انه ليس بامير ادركته منيته ورد ما كان عنده الى بيت مال المسلمين فالفرق الان بين الفتوى الأولى حنك الله الفتوى الأولى أراد بها تحقيق معنى الانزجار الزجر فحملوا على الصيام والفتوى الأخرى لاحظ فيها أنه لا مال عنده لا مال عنده وأن الأصل أنه لا يملك من المال إلا ما يحتاج فما يقع من الاعتاق في هذه أو في غيرها إنما يكون في نظر المفتي أنه يكون من بيت مال المسلمين فكأنه تصور المستفتي يقول له لا مال عندي فحين يدين ينقله إلى شيء ينقله إلى الصيام وهي أيضا قال هنا أيضا أنه أفتى بها يحيى, بن يحيى من المال أندلس يقرأ بارك الله ديك نعم حكى بن بشكوال إن أنه اتفق لعبد الرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته فقال يحيى بن يحيى يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنده فقالوا ليحيى مالك الناس ما لا تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والطعام والصيام فقال لهم لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبه ولكن حملته, حملته على أصعب الأمور لألا يعود هذه يقال فيها أيضا ما قيل في الفتوى الأولى فتوى مخالفة للنص فتكون حينئذ مرجودة كما أجمع العلماء على أن القياس إذا خالف النص فإنه مردود هنا. فإن صح هذا عن يحيى بن يحيى رحمه الله وكان كلامه على ظاهره كان مخالفا للإجماع الثالث ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه فهذا على وجهين أحدهما أن يرد نص على وفق ذلك المعنى كتعليل منع القاتل للميراث فالمعامله بقتل منع القتل للميراث كتعليل القتل بنقض المقصود على تقدير ان لم ي... على, على تقدير أن, يرد... ان لم يرد بنقيض بنقيض اي بنقيض المقصود على تقدير يرد نص على وفقه فان هذه العله لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا بملائمها بحيث يوجد لها جنس معتبر فلا يصح التعليل بها ولا بناء الحكم عليها باتفاق ومثل هذا تشريع من القائل به فلا يمكن قبوله يعني أن يأتي إنسان بمسألة فيعلقها بغير معنى شرعي يعني لا يستدل عليها استدلالا شرعيا هذا قال المصنف هنا قال الشاطب هذا تشريع والتشريع من دون الله يعني بغير فتوى لا تبنى على حكم على دليل شرعي أصبح التشريع والتشريع من دون الله محرم فلا يمكن قبوله لكن نعود للسؤال السابق هذا النوع الذي يقول ليس له شواهد خاصة بربطه أو قبوله هل استطاع الشاطب أن يأتي بمثال هو الآن ذكره وأراد أن يمثل له هل استطاع أن يأتي بمثال رحمه الله هم هل ذكر لهذا مثالا ولا ذكر مثال فرضي والحقيقة ليس هذا مثال كما سبق يعني مسألة ليس في الشرع ما يدل على قبولها أو رفضها يعني ليس لله فيها حكم ما فيه لا يوجد ذلك فالمثال الذي ذكره مثال فرضي المثال الذي ذكره مثال فرضي فرضه على, على عدم ورود نص في منع القاتل من الميرات وهذا فيه نص, نص. لاحظتم المسألة هذه يا أخوان يعني فرض أنه لم يرد نص في منع القاتل من الميرات لكن هذا فيه جليل هذا فيه جليل أن القاتل يمنع من الميرات أقرأ الثاني والثاني أن يلائم تصرفات الشرع وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشرع في الجملة بغير دليل معين وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة ولا بد من بسطه بالأمثلة حتى يتبين وجهه بحول الله يعني لاحظونا مرسلة يعني مصلحة مرسلة يعني مطلقة ليست مطلقة عن الدليل الشرعي مطلقة عن نص خاص ليس فيها نص خاص ليس فيها نص خاص من الشارع مثل المسائل الجديدة الذي تجد المسلمين ويفتي فيها علماء الإسلام هذه المسائل العالم يدخلها تحت في بعض الأحيان لا يوجد نص صريح لا يوجد نص خاص في المسائلة فيدخلها تحت أدلة عامة, تحت أدلة عامة. الشاطئ سيذكر عشر أمثلة لهذه وهذه الحقيقة هي عمدة الأمثلة في المصالح المرسلة التي اشتهر الكلام فيها فهنا إذا قلت أن هذه مصلحة مثل ما سيذكره الآن جمع المصحف جمع المصحف هل النبي عليه الصلاة والسلام جمع المصحف في عهده لم يجمعه هل أمر بجمعه قد تقول أمر بكتابته وقعت في عهده كتابة لكن الجمعة غير الكتابة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بجمع المصاحف فجاء الصحابة فحتاجوا لجمعها فجمعوها ليس في نص خاص لكن وجدوا أن في هذا مصلحة عظيمة لكن أيضا لم يكتفوا حتى بحثوا عن الأدلة التي تدل على أن هذا فعلا فيه مصلحة عظيمة وذلك تشاوروا ولما تشاوروا ونظروا في أحكام الشريعة وجدوا أنها مما شهد لها الشرع بذلك فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمع القرآن نعم. في مصحف جمع القرآن في مصحف نعم. ولنقتصر على عشرة أمثلة أحدها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جمع المصحف وليس ثم نص على جمعه وكتبه أيضا بل قد قال بعضهم كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة وإذا عنده عمر رضي الله عنه أي بعد مقتل أهل اليمامة الصحابة لما حربوا أهل الردة كانوا انشغلوا بحروب الردة لأن كثير من الأعراب دخلوا بالإسلام على غير وعلى غير اعتقاد قوي فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كانت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لها أثر عظيم بنفوس الناس وكان أسرع الناس رجوعا وارتدادا هم الأعراب في اطراف الجزيرة والذين اغتروا بأدعياء النبوة مثل مسيلمة في بلاد نجت مسيلمة الكذاب ومثل بعض المتنبئين في اليمن فرجع كثير من الخلق إلى ما كان عليه من الكفر وكفروا بشرائع من شرائع الإسلام منهم من اتبع مسيلمة وكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من لم يتبع مسيلمة لكن رد بعض الشرائع كالزكاة رفض أن يقوم بهذا الركن ويؤدي الزكاة إلى أبي بكر لأنه قال كنا نؤدي الزكاة إلى محمد عليه الصلاة على النبي، إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكيف نوديها لك؟ فوقعت الردة في اتباع مسيلم الكذاب وغيره من المتنبئين ووقعت أيضاً الردة عن شرائع الإسلام وكان ذلك امر ظاهر في الجزيرة في بلاد نجد وحجاز وأيضاً في اليمن فقام أبو بكر رضي الله عنه في ذلك قياما عظيما وجمع أهل الإسلام وقاتل بهم أهل الردة واستمر على ذلك فترة حكمه رضي الله عنه وكان في هذا الأمر مشغولا شغلا عظيما حتى أن بعض أهل العلم عللوا أنه لم يصل التراويح كما تعلمون أن الذي جمع الناس لصلاة التراويح هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه والناس كانوا يصلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلماذا لم يجمحهم أبو بكر رضي الله فذكر بعضها للعلم أنه لشغله بالقتال فكان يجهز السرا... السرايا ويقوم على بعضها بنفسه ويرسلها إلى المرتدين في أطراف الجزيرة واستمر على ذلك حتى ثبت رضي الله عنه أركان الإسلام ومن المعارك الكبيرة التي خاضها المسلمون مع أهل الردة في اليمامة فإنه استحر القتل فيهم أي كثر فقتل كثيرا من الصحابة وكان منهم كثير من القراء فخاف أبو بكر رضي الله عنه وكبار الصحابة أن يذهب القرآن لأن هؤلاء هم الذين يحفظونهم هم حفظت القرآن وقتل منهم خلق كثير فخيف على القرآن فجمع أبو بكر رضي الله عنه المسلمين كبار الصحابة فشاورهم نعم اقرأ بارك الله قال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن قال فقلت له كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري له ورأيت فيه الذي رأى عمر هذه من مناظرات الصحابة الذي كما تلاحظون في الأدب وفيها ظهور البينة وفيها حسن مناقشة وقد تناقش عمر رضي الله عنه وأبو بكر في قتال أهل الردة وكان عمر رضي الله عنه لا يرى قتالهم لأسباب وكان يريد بأبي بكر أن يستأني بهم لعل بعضهم يرجع عن الردة فأبو بكر رضي الله عنه صمم بعزمته القوية أن يقاتلهم وما زال يتناقش هو عمر رضي الله عنه حتى وافق عمر قال فرأيت الحق مع أبي بكر رضي الله عنه فاجتمع المسلمون معه على قتال أهل الردة فكذلك هنا أبو بكر رضي الله عنه لم يرى أن يجمع القرآن وعمر رضي الله عنه رأى أنه لابد من جمع القرآن لأن القرآن من الصحابة الكبار الذين يحفظون القرآن هم في الغزوات وفي مثل هذه المعارك العظيمة وقتل منهم خلق كثير فخشي أن يذهب بعض القرآن خشي أن يذهب بعض القرآن فأمر بجمعه ثم بعد هذا الحوار وافق أبو بكر رضي الله عنه على جمع القرآن أي نعم قال زيد فقال أبو بكر يعني زيد بن ثابت قال له أبو بكر أي نعم إنك رجل شابٌ عاقلٌ لا نتهمُك قد كنت تكتُبُ الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه قال زيدٌ فوالله لو كلَّفوني نقلَ جبل من الجبال ما كان أثقلَ عليَّ من ذلك فقلتُ كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكرٍ هو والله خير فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر حتى شرح الله صدري للذي شرح صدوره ما له فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللحاف ومن صدور الرجال كانوا يكتبونه على أشياء كثيرة وبعضه من صدور الرجال يحفظونه كان بعضه يكتب وبعضه يحفظ نعم هذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة يعني أجمعوا على كتابته أجمعوا على وجوب كتابة القرآن نعم. ثم روي عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام وأهل العراق في فتح أرمينية وأذربيجان فأفزعه اختلافهم في القرآن فقال لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أرسلي إلي بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها عليك فأرسلت حفصة بالصحف إلى عثمان كانت الصحف في بيت حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام فأرسلت حفصة بالصحف إلى عثمان فأرسل عُثمانُ إلى زيد بن ثابتٍ وإلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن, وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأمرهم أن ينسخوا المصحف في المصاحف ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم قال ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها ثم أمر بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق فهذا أيضا إجماع آخر في كتبه وجمع الناس على قراءة لم يحصل فيها في الغالب اختلاف لأنهم لم يختلفوا إلا في القراءات حسب ما نقله العلماء المعتنون بهذا الشأن فلم يخالف في المسألة إلا عبد الله بن مسعود فإنه امتنع من طرح ما عنده من القراءة المخالفة لمصحف عثمان وقال يا أهل العراق ويا أهل الكوفة اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها فإن الله يقول ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة وألقوا إليه بالمصاحف فتأمل كلامه فإنه لم يخالف في جمعه وإنما خالف أمراً آخر ومع ذلك فقد قال ابن هشام بلغني أنه كره ذلك من قول ابن مسعود الرجال من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بما صنع من ذلك ولكن يعني يعني لم يرد نص خاص يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مجمع المصاحف هي نعم ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعا فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة والأمر بحفظها معلوم وإلى منع الذريعة للاختلاف في أصلها الذي هو القرآن وقد علم النهي عن الاختلاف في, في ذلك بما لا مزيد عليه نعم القراءات الآن موجودة في العالم الإسلامي يعني قراءة حفظ قراءة ورش وجميع القراءات للقراء المشهورين ونشير إلى بعض الأمور التي تبين أن الصحابة كانوا يقرؤون بقراءات قراءات شتى مثال ذلك أن يقرأ الإنسان قول الله تعالى ولنبوئنهم من الجنة غرفة أو يقرأ ولنثوئنهم من الجنة غرفة في فرق في المعنى ما في فرق في المعنى لا نبوي أنهم أو لا نثوي أنهم ما في فرق يعني لنسكننهم المعنى لنسكننهم من الجنة غرفة مثلا أن يقرأ بالضحى يقرأها على قراءة حفص أو يقرأها بالإمالة يعني المغاربة إذا تكلم الإنسان أماله في الحروف لا يتكلم مثل ما تتكلم أنت فينطق الضحى بصورة أنت بصورة ليس بالصورة التي تنطقها أنت وهذا من رحمة الله بالمكلفين هذا من من في الرحمة باختلاف القراءات يعني أنه ينطق القرآن فيما يناسب قدرته اللغوية وهو يقرأ الضحى بالإمالة فيقرأها كذلك ثم قد يقرأ بعض القراءات بالمدود وأنت لا تقرأها بالمدود فإذا سمعت القراء وجدت القراءة في الصورة في اللفظ تختلف لكن المعنى واحد ومن سمع القراءة يقرؤون مثلا في إذاعات القرآن الكريم المعنى واحد والقراءة يختلفون في النطق بالإيمالة أو بالمد وليس هناك خلاف في القراءات في, في المعنى إلا قليل جدا وفي المسائل الفقهية وقليل قليل جدا ولقد جاء رجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم يقرأوا بقراءة هذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة فتنازع واختلف فجاء, فجاء كل منهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهما يتنازعان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قرأ الآخر فقال له هكذا أنزلت فإذا وقفنا عند هذه الأمثلة سهلة فإن هذا يدل على أن القراءات إنما اختلاف في صورة اللفظ والمعنى واحد ولم يقع اختلاف إلا شيء قليل مثل المسائل الفقهية وهذا العلماء بيّنوا ما يترتب عليه من الأحكام الفقهية فلما جمع الأمر على قراءة واحدة ليرفع الخلاف بين الناس ثم كتبوا القرآن حتى لا يضع منه شيء وكل, وكل هذا في مصالح عظيمة ومثله ايضا كما سيأتي عند كلام المصنف ما, ما يتعلق بكتب الحديث وجمع مسائل العلم عند من التابعين ومن بعدهم اي استقام هذا الأصل فاحمل عليه كتب العلم من كتب العلم من السنن وغيرها إذا خيف عليها فاحمل عليه كتب العلم من السنن وغيرها اذا خيف عليها الاندراس زيادة على ما جاء في الاحاديث من الأمر بكتب العلم وأنا أرجو أن يكون كتب هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيل يعني أقصد كتاب وكتاب الاعتصام في النهي عن البدع لأن رأيت باب البدع في كلام العلماء مغفلا جدا إلا من النقل الجلي كما نقل ابن والضاحن أو يؤتى بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل بالتفقه فيه كما ينبغي فلم أجد على شدة بحثي عنه إلا ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشي، وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه فيه، وإلا ما وضع الناس في الفرق, في الفرق الثنتين والسبعين، وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه، فأخذت نفسي بالعناء فيه، عسى أن ينتفع به واضعه وقارئه وناشره وكاتبه والمنتفع به وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك ومسديه بسعة رحمته آمين. آمين فالمصنف هنا أشار إلى كتابه ومقصده من الكتاب لكن نعود إلى مسألة ما يتعلق بكتب القرآن وكتب الحديث فأن هذا داخل في قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وحفظه الذي أمره الله الذي ذكره الله حفظ قدري الله عز وجل حفظ كتابه من أن يغير فيه حرف واحد لكن هناك حفظ في حق الأمة الحفظ الذي في حق الأمة هي حفظه بجمعه وكتابته ولذلك من حفظ الله له أنه على كثرة ما كتب في القرآن من الصحف وجمع في المصاحف من أربعة عشر قرن إلى الآن لا يستطيع أحد أن يدخل ورقة واحدة في مصحف من مصاحف المسلمين يغير فيه آية أو آيتين إلا ويكشف هذا في أقرب وقت. وهذا من الإعجاز لهذا القرآن ومن دليل حفظ الله لهذا القرآن ومن دليل حفظ الله لهذا الإسلام فإن الله حفظ القرآن فلا يستطيع أحد أن يحرك فيه كلمة عن موضعها في ملايين ملايين هذه الصحف التي تكتب وهذه المصاحف التي كتبت من أربعة عشر قرن إلى الآن لا يستطيع أحد أن يغير كلمة فيها إلا ويكتشفها المسلمون بل لو حرك فيها ساكنا. أو سكن فيها متحرك فإن هذا يكتشف الأطفال الأصاغر قبل العلماء الأكابر وهذا من حفظ الله في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كتب بعضه وأمر بكتابة بعضه والأدلة على حفظ القرآن مشتهرة في الكتاب والسنة وليس بالضرورة أن يكون هناك نص خاص في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمعه في كتاب واحد لكن الأدلة العامة تدل على وجوب الحفظ والحفظ هو حفظه, حفظه في الصدور وكذلك حفظه في السطور في الكتابة ثم بعد ذلك حفظ, حفظ معانيه والقيام بها والالتزام بها وهذا محفوظ عند طائفة من أهل الحق من المسلمين وهذا من حفظ الله لهذا القرآن نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين